بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشنده و مهربان یاسین و القرأن الحکیم چون پیته گل سرتای هند لا سوره کان قران ده هاتون جواریان شوارد پیته نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز مزنی و مزنیو گرنجی قرآن که نتوانه هیچ کزدانی با پیتانه کتب چی آوه بیویند دابنید براد دیک، حتی اگر همو آدمی زادو جن کب نو و با اومو بستا بگمان نتوانن هر وحا چنده ها نهینی ترشید تداید زانکان دواون چی دوون، هنده چی شیان و تویانه هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانه سوينبو قرآني كاهمو فرمانيكي لشويني خويايتي إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم براسيتو أي محمد لفرستادو بغنبرانيت لسرقو ربازيكي راستو درستيت تنزيل العزيز الرحيم أم قرآنا للايان ذاته چي خاوند صلاة ومهربان ودابزي وو روانه كراوا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون بو اوهي قلوهوزه چي په بيدار بكيتوا كباو باپيرانيان بيدار نكراو نتوا ببه آغايو نشار زایی ماو نتوا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سوياً بخدا براسي برياري خدا هاتدي لسر زور بيان كدو زخ بردكين ليان لبروي إيمانو ما ورناهنن بهو السر سختي و جوان إن جعلنا في أعناقهم أغللا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون براستي هردليت اي مكوتو زنجيرمان كردوتا قردن يانو لجير تلاغيان تندكراوو بناتاري سريان برزراجي راوو ام لاو لايان بناكريتو بربيخويا النابينن واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الوهاب بربستمان لبردميان وو لبشتيا وداناو بردشمان هنوا و بصر چاویان دا مباست او بر بستانش که نادرونیان دا هیو نایال اتر رجی راست بدونو نوا اتر و نه وسواء عليهم آن ذرتهم املم تن لا یؤمنون آنان چون یکبویان بیداریان بکیتوایان بیداریان نکیتوه هرباور نههن إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ بيقومان <تصفيق> تو تنهادتوانیت اوان بيدار بكیتوا کشوینی قرآن و برنامه خدا كوتون لپنها نجدال لخدا ترسند باوهوه و مجدهی لخوش بولو پاداشتی بایغدار و بنرخ بدا بود زور کسانا إِنَّا نحن نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبين. بيغمان هر ايمن مرد وكان هرتي كرديانو داي كان توماريدكين Hammoj tekeman lak tebeči áškra da, tomargei taibati da, ba uredi tomaru ámar kyrdua. Wadrib lehum, madhalan, ashaabal qariyeti, idja ahal mursaloon. Namojain bo bihenrawa, ba khalchi shari anta kiya, katik dastik pegamberian إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, بثالث فَقَالُوهُ إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ بو <تصفيق> هميان وطيان اما بقمان بولاي ايوان للايان پر وردقار والروانة كراوين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون خلقك وطيان ايوان تنها آدم زادكن وكو ايوان خداي مهربانيش هيتش ترشي الروانة نكردوا ايوان هر دكن قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. وما علينا بَلْ البلاغ المبين قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم خلقك اما براستي بهاتن انت انتو شي النغبتي سوين بخدا اگر وزنها لينو كل ندان بردباران تاندكينو لايان اما وتو قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون پیغمبر اکان اوتیان او نگبتی و شومیتان لگل خوتان بایا باوئی بباوریتان و آیا اگر اموشگاری و یاد آوری بکرین او ادبتن بيت و شوم بوتان نخیر ايوا هر خوتان قاومو هوزتي سر الرولو لا قولا هدار روتون بويشو مون نقبتي خي غرتون وان جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين او سالو في الشاره وبياويتش ايماندار ببل بغرجو غولي هاتوتي اي قومو هوزم ام بران الروز دكان ام فر استاذنا الراسدلين شو يعني مكون بالرويان بيبيكن ايمانيا بيبيين اتبعوا ما لا يسالكم اجره وهم مهتدون شو يعني وكصار بكون كبادشتو كريتا لداوانا اول هدايه دراولو لسد برنامج الراس درستم ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون جَرَّ خَلْقَكَ كَرْدِيَانَ بَغَالَا بَوَيَا پِيَوْچَا كَا وُتِي يَتِي جَاوَبُ چِيمَن أَوْزَاتَنَ پَرِسْتَم كَبَدِي هِنَاوَم إِ وَشْ خَلْشِينَا هَرْبُولَاي أَوْ دَبْرِينَاوَ أَن تَخُذُ مِنْ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون تربو خوم بريار بدام كاهيتشان بدزنيا خو قال خداي مهربان بيه ويت توشي ناخوش ياكم بكاد تكاو بارا لا وي بارستراوالا هيت سودا كم بيناغنو فييام ناكونو رزكار إني اذا لفي ضلال مبين. بأجمع من أجرش توابكم أو كاتم إلا جمر يتشي أشكر آدابهم. إني آملت من بريارم دوا كإيمان ببرورد بهنم باتاك جوتن لبيت. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين دياره خدا ناسان پلا ماريان دا وشهيد يان کردوا بو يپی و, و فرمو بونا لَبِشَوا هردل سوزانه و تويتي خوزګه قوم كم بيان زاني ايا سرنجامي ايمان چونه او كوتمه نا و تناز نعمت كوا بهوي اوه وا كه پروردگارم خوش بو خستم يا ريزي ريز ل جيراوانا و وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ خدا تفرموید ونبت هيدز لشکریکمان لآسمان ونرد بيت اخوار و بو سرحوزه که دوائی شهید کردنی ونبت هيدز لشکریکمان روانه کرد بيت بولناو بردنیان ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بلکو تنها یک دمجي گورو و شريخيش بحيز نبت تر ترنبو جاوان دست بجم مردن خاموش بون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون بشماني و داخلال دابارة سر بندانا هذه بيان بشأن كوان غال تيبانكن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أيا وسرنجا نداوت سم دها هوزي بيش أمان مان لنا وبردوا خو هرجيز ناغ رنا وناويانو ناغ رنا وإن كل لما جميع لدينا محضرون كاسيانيا لهم الأرض الميتة احييناها واخرجنا, وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون لبلقا نشالي اشكر خدا او خلكا زويم ابي بارانو زندويد كينوا دانو لي ليدا كلي دخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون. الروحات من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بو ويل لا بروبومكي بخون لو اش كبداستي خويا لو بروبومانا دروسي دكن وكودوشو سيركو شربتو اتا اروها جي گيت رمانك ادمي زادو ورد بيتولدا ندالي او بروبومانا ترونپيس راونه توا خباريان رنجان بونيان تاميان اتا دوي ايا اللبرانبر اوهمو الناس نعمتا نوا سپاس گوزاري ناكن سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون فاشيو <تصفيق> بغردي بو ذاتي هر همو بدهنراوكاني بجود دروس کردوا لويل زويدا درويد لخوشيان لوشتانش كن ناي زانن لسردم علمو زانستدار رون بوتوا كه همو بدهنراوان ما ديو معنوي جوتن وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ هروهاب بالكونيشاليش يا شكريتر شوا كبوشاش روناشي روجي لبرداد مالين بوهيو دنيايان ليتاريك دبيت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خورش لگردش رو صورت نوی خویدا بر دوام او بر اوس رود داشت. یا خود بدوري تحقی خویدا در صورت او بیگمان آوا تو بالا دستو زناد در دخاد که همش تیچی برای کوبی چید رو سکردو. الو قمر قد درناهم نازل حتی عادك القديم. اروها کاتوش یه هل هات نیماندیش من دیاری هر شهوع لکات چی دیاری کرود و شفنه چی دیاری کرود اهل دید راد دی او روناچیش که دکمه سری جوازا هت اس رنداهم هم مانچگ لا روال ده وقتشیل که چی وش چی باریک دنویند. لَلشَمْسُ يَنْظِغِلَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلْلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وكل في فلك يسبحون. نخور بوي هي بمانق بقات لهي روي خوي دربتشيت نشويش پیش راج دکید بالکو هریکهان لخول جی تای بته ملدكنو با وآية لهم أن في الفلك المشحون. بلغا نشانه چيتر لهيزو د صلات او يك براسي اماه نوكان يان مان لكشتي كذا هولگرد ما بس كشتي نوحه كبابا بيرق قوريدو همي ادمي زاد دريت قلم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون که وکار کنی گو است نوعی آسمانی و زمینی و دریایی دگریته وا، چون که هر خدا بدیه نریادمیزد و ماده ای خاو سطحانی و هتادواي. و انشاء فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمت من و متاعن الى حين. خو گرب من بیاد نقمیان دکهاین، آو کاتاکز نیا بیاد به هواریان لمردن. ولكن رحمة و مهرباني أمام مولاتيان بداد تماوية جدياري كرو بحر اللجيان ور بگرين قيل لهم التقو ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون كاتي چيش بباباوران بوتريد خوتان لو سزايا بپارزن كبسر گلاني پیشو داهات هروها لسزايا داهاتو تان بواوية رحمتان پی بکريد كتشي هرباچيان نياد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 قال الذين كفروا للذين امنوا ان أطعم من لو يشاء الله اطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين. ایا ام اخوار دن بداین اگر خدا بی وستا يخ بخشی ی و هر له گومرایو سرلی جیرتان خوردو و یقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ببوران ب گمان و رو ایمان داران دلین باش اگر قیامت ول پرسی نی كي ما ينظرون إلا صيحت واحدة تأخذهم وهم يخسرون. ونتنها تاور يكشري خودنجي جزرجوري سام ناق نبيد تاور أيه تجتر ناكن كهم يندبى كوتاي بجيان يندهيند لكاتك دا كسر جرمي كارو بري دنياي خويا نن سر جرمي ششو فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداف إلى ربهم ينسلون هركفو دا. 10 بجه خيرا هم يل لا غورا كان ين لتوي خا كوا ببل دينا دروا بوراي برورد غاريان كزنات وانيت سربيتشيب يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين بسرساميه شي زرو ودلين اي هاوار او تش اي مي زندو كردوا لماذا لا يمكن أن يكون لدينا الراكشان لكي يمكن أن يكون لدينا أوسى إيمان داران يا فريشتان يا خداي غورا خويتا فرمويت أما بلاني خداي مهربانو بغمبراني إج لها والداني أو رجل راستيان کردوا إن كانت إلا صيحة واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون لو ما ويدا هيت رونا داد جغل دنجي غوري كتوبر نبيت جوادز اليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان جا ام جا رد دريت امرهيت كستمي لنا كريد بهيتش ويك خالشينا ظلنيابنك تنها باداشي كارك درينوا كدتان كرد. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براسي أمره بهاشتي كان لنا وخوشي شادي وكامران يشي بيبندا سر قرمن هم وأزواجهم في ظلال على الآراء متكئون خيانوها وسرانيان لجرسي برد رختي جوانو ترو بردا لسر كرسي قنف الرزا وكان شانيان داوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. موهاتي زور جورا وجريان لبدا بياش كج ذكرت. هروها هرشي دعاء بكنو حزيل بكن دس بجع اماديا لا خوار نو خوار نوا لا جلوب ارجي جوان لا جعور رجى خوش له كاري هاتو تشو لهزارا نازو نعمتي بيا شمار. سلاما القول من الرضي الرحيم. او رئیل لگلسلاو رئز دا للاين مهربان و دلووانو و امتاز ايها مجرمون لولا شو يا كان پيان دو تريت عديت توان بر اوجناه كرند جاب نوا. آلم اعهد اليكم يا بني آدم الله تعبد الشيطان انه لكم عدوم مبين أوسا خداي قورا قليلا يا أخي كاني نوي آدم دكاتو دفر مويد أي نوي آدم مقر من پي امرانا قياندن كالشيطان نپرستن تنك أو براستي دجمني آشكراتانا وانعبدوني هذا صراط مستقيم بلقو تنها من بپرستن كهر امير ري قور بازي الراست دروست وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بيغمان شيطان خلقي زوري لايوا غومراكرت جاء يا بوتي هذه جهنم التي كنتم تعدون أماودو زخه كجاران بيدتر بما كنتم تكفرون ذا بيت ام روبجين رين النابي لسرانزامي بيبا وريتا ندو ببرجين تييدا بهوي اوي كبا ورتان بينبو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون امرو موردين بدام يانداو قسان بولا كريت بلکه دستیان قسمان بوده کرد. قاتیشیان شاید داد، با کارو کرده وانه که انجامیان داد. درباره اوتوانانی که انجامیان داره. لرداگر سرنج بدن که یک شریتی کاسه تو فیلم سی دی و دیسک قسمان باب اولو حالت داد با وربون دستو قاتو هت دوایی زور ولون شاء و لطمس نه علی اعیون فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون خدا ناسان وخو اگر بمانوهد ساوية انشوردكينو شوية نايلين او كاتا اگر بيانوهد كدا برون رون تواند كببينو پیش برچه بكن ولون لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا خود اگر ما هر لجيغي خوايان لو جيغ دا كتاواني تيادا انجام ددن گوجو افليجيان دكين يا رخصاريان دخين الشيوي آجلو جانواروا او سايتر ناتوانن نبرو پیج بچن نبقر رينو دواوا ومن نعمره نكسه في الخلق افلا يعقلون خواشكرايا اوه تماني درشي پيب بغشين جواني روالتي بو ناهيلين جاايا بو جيريان ناخنكار وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين جرى خدان ناسان آية كاني قرآن يان ب الشعر دا وتقلمو ب غبريج ب الشاعر بويه دفر ميت ونبيت الشعر من فر الشعر وتنيج لو قد غاى أويك فر من كرد واه تنهاي ياد خرب وقرآن يشي اشكره لينذر من كان حيَّ وحقَّ القول على الكافرين. أم أو زندوه كريد. الدنيا أَوَلَمْ يَرَوْا يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أَنْعَامًا فَهُمْ فهم لها فهم لها مالكون اینجا او مالات من رمهنه و بایان هنده چی باسواری بکاری با دهنن لگوشتی هنده چی شیان دخون و لهم فيها منافع و مشارب افلا یشکرون اروها سود و قازانج زوریان لیده بینن جگر لوانه باز کرا او چلان و اوهنان شیرکی دخونه و جارها خوراشی تری لیده روزده جا آیا او باسو پاسی خدای بخشند نکن لسری وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ أهم نازن يا متاش كرايا نفامان خُدَا خدا پرستی بتوشتي ترده پرستنو باويلة نجندا کومتی بکرینو لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُدٌ مُحْضَرُونَ بلمناتوان سريان بخن بالكوهر امان بوله السربازو باسوان بوبتاكانو هاميشل خزمتيان دا اماد كراون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أي محمد بسو غفتار يا ولا غبارد نكاد تنك براسي ايمه اغاداريا وينك اديشار نو اوشي كا اشكرايدكن أو لم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا آدم زاد سرنجي ندا وكئم بيجمان درس ما نكرد ولا نتفيك كشي خراب وتدم كراو دجايتي ما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نموني لاوازيو بيد صلاتيبو امهنا وتباو بديهاتني خويل بير كردو وديوود چه ام ايس كان الزندو دكاتوا لكاتك دا كارزيو پرتوكاون قل يحييه الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم بيان بليه اوزاتي كا يكم جار دروسي كرد هر اوش زندو دكاتوا اوه بهمو درس کروه اقزانا و آگايا درس کرنو درس کرنوه هم مشترشی لا آسانا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون او ذاتي كالة درختی سوز آگر تان بوا بدي دهنهت اتر اوه أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. أي أوزاتي زبي دروس كردوا نتواند دوباره وق <تصفيق> خويا دروستيان بكاتوا. باله زورشاق دتواند. تونك أوزاتا لدروس كردو داهينان دا او أوزانايا. إنما امره إذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول له كن فيكون خدا تيك جيب جيب پي ببا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاچی و بگردی با اوزاتی جلوی هر بولای اویش دبره نواد